وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَظْلِمُوا لِلَّهِ أَمْثَالَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَن انتم لا تعلمون برب اللهم مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه من رزقا حسنا وما رزقناه مما رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما كم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من وُبُونِ امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم و جعل لكم السمع والبصر والاسدات لعلكم تشكرون